فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ قَالَ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ السحر ان الله سيبطله السحر الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر الله سيبطله السحر الله سيبطله السحر الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر الله سيبطله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 السحر إ الله سيغطيدها الصحر إ الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ طيدها الصحر الله سيغطيدها الصحر إ اللهسيغ طيدها الصحر إ الله سيغ طيدها الصحر الله سيغطيدها الصحر إ الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ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 السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين فلما القوا قاله موسى السحر قال موسى ما جئت به السحر قال موسى ما جئت به السحر قال موسى ما جئت به السحر, به السحر, به السحر الله سيبطله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 السحر ان الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما القوا قال موسى ما جئت به السحر قال موسى ما جئت به قال موسى ما جئت به قال موسى ما جئت به, به السحر ان الله سيبطله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 السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله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 مس ماجئت به السحر قال مسَ ماجئت به السحر إ الله سبقله إ الله سبقله السحر إِ الله سبقله السحر إ الله سبقلَ السحرُ إ الله سبقله السحرُ إ الله سبقها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 السحر إ اللهسيغ طيرها الشحر إ الله سيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيلها الشحر الله سيغ طيلها الشحر الله سيغ السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله الله سيبطله السحر ان الله سيبطله الله سيبطله السحر ان الله سيبطله الله سيبطله السحر الله سيبطله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 قال موسى ما جئت به السحر قال موسى ما جئت به السحر الله سيبطله إن الله سيبطله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 السحر إ اللهسيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر إ الله سيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدهاحر إ الله سيغ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 السحر إ الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الصحر الله سيغطيدها الصحر إ الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ طيدها الصحر الله سيغطيدها الصحر إ الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ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 السحر إ الله سيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر إ الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر الله سيغ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 السحر إن الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر إله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر الله سي طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ السحر ان الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما القوا قال موسى ما جئت به السحر قال موسى قال موسى ما جئت به السحر قال موسى ما جئت به السحر, به السحر, به السحر, به السحر الله سيبطله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 السحر إ الله سيغ طيدها الشحر إ الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر إ اللهسيغ طيدها الشحر الله سيகطيدها الشحر إ الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ طيدها الشحر الله سيغ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 السحر إن الله سيغطيدها الصحر إ الله سيغ طيدها الصحر إ الله سيغطيدهاحر إ الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ طيدها الصحر الله سيغطيدها الصحر إ الله سيغ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 علىلَ مسا ماجئت به السحرقال مسَ ماجئت به السحر إ الله سبقله إ الله سبقلَ السحر إِ الله سبقله السحر إ الله سُبقله السحرُ إ الله سبقله السحرُ إ الله سبقها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 السحر إن الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ طيلها الصحر الله سيغ طيدها الصحر الله سيغ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 السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله لا يصلح عمل المفسدين فلما القوا قاله موسى ما جئت به السحر قال موسى ما جئت به السحر